أوقت لما بنتجاهل ونقول شيء مش مستاهل Bijna ضيع مننا قلوب عملتنا بكل ضمير. Bijna وقت وجعنا. Fijn ناس اللي بتسمعنا. Ook كل الخير. إن جرحنا دي لعنة بتنكر كل الخير يمكن بنكون خيشين أو على الجرح متعودين يمكن زهق يمكن روتين أو صوب نوايا يمكن شطان البعض شاطر اول ما بدهش في زعلنا بمشاعر كلها برده وبناخد دور مش دورنا ونخسر احسن ناس بنحارب نفسنا بينا وبنجرح في اللي الشرينا وبنرجع نندم علشان ضع منا الاحسان او نقرد علم نرضى بمشاعر كلها برده او بناخد نرجع من ده علشان ضاع منا الاساس يمكن بنكون خايبين او القرح متعودين يمكن زهق يمكن روتين او سوى نواه يمكن شيطاني وبعث صوتي Dank yes. je